بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتادوا على الناس يستوفون وإذا كادوهم أو وزنوهم يخفرون ألا يظن اولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفج جارٍ في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرطوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيم إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا طَفِقَ يَلْفَحُ بِهَا غَيْرَ مُعْجَبٍ كَلَّا بَلْ ران عَلَى قُلُوبِهِمْ ما كانوا يسبون، قال إنهم على رضيهم يومئذ لا ثم إنهم ما يقال هذا الذي كنتم به تكذبون؟ قل لا إن كتاب الأبرار لفي علية وما أدراك ما علية كتاب أمم كتاب مرثوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعريف وجوههم نظرة نعيم، يسقون من طحيق مخه من كتابه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تس. من عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامسون وإذا قلبو إلى أهلهم قلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا 117. فاليوم الذين آمنوا من الكفار على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا